وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أَن تأتيهم سنة الأولين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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الأدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور الرحمة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَقَدَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَم ما جاء قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ عينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشِّيْقَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا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 فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفس زكية بغير نفس قد جئت شيئا نكرا عشر كان عشر كيبقل إيا اللباتن إيا اللبادو محنونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعوذي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا أفر إيا اللباتن أيضا دبوك كوما أيضا كوئ يكن تنادبوك بالله ونايا كنمدا من سورة الكهف أيضا أفر إيا تدبا تنادن واكوة من السورة نفسها مثل صورة الكافي كامل عشرك عشرك هورو كحرر سيهاي وعاب الله بطي عشرك هورنا وكل ماذاي قصة إبليس لعنة الله علي مع والد البشر آدم عليه السلام مركز الرب سبحانه عز وجل فرنت البشرك سيله ببرا ايهو احبدا قصة القرآن ككوس والنقنقوطي في سورة البقرة وفي سورة العراف وفي سورة الحجر سورة ببدا بين كوس ومارني كل كتنوى سورة به ذي كميته تعالى فبهو حجر وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إبليس نوص الملائكة كم رهين أيين الدريشاني هيا كان من الجن إنو حيئوها لشيئي قس جنئها فارققنا أن ينير حسيانك ففسدع نمر ربه أيه دليل دلم أمل هكتا حسيانو سنكدحين وربه سبحانه لا يعصون الله ما أمره وطاعدوض الجبلوت هاي هي طبعا يسبحون الليل والنهار لا يفترون فرق الله فاغنا ملايكة أولاده أهلي بالعلمة إساقنا فتتخذونه وذريته أولياء أهل النار وإيا إساق إياغونا أهل الجنو حتى نوع أبو رده كل دوائهين إساق نار باللغة أبو رأي والملايكة خلقوا من نور ملايكة نور باللغة أبو رأي إسنا نار باللغة أبو رأي باشر كالقوبة با أبو رأي أصل الخلق يكو كلا تغير إياغنا اللغة نو شنا نار لگا اب وری فرقہ غاصبن شکنی مر کا عز وجل انا رقو جدی بس رکا اف تتخذونه و ذریته اولیا ابلیسیہ علم سویدین علت ليات کدگتن مدح ادن موسى او وهم لكم عدو او نایبین یہی پیش لظالمین بدر حذت ان ابلیس نبياش إلى صدرين أولادي إبليس كالدورتين فعدد ربي أدع إلى هيدين ضعى إبليس كالدورتين إنكارت إذن كبعب يفرب ربنا وبدل كبعبتين قفضرنا ليس لظالمين بدلا ما قال ربي سبحانه قصدي باسده وصعوته ما أشهدتهم إبليسي أولادي شماعنا المرحاتي جلينين كوبجوغنا وما نهاين خلق السماوات إيرال أبوريدو والارض وخلق الارض إيرال أبوريدو ولا خلق أنفسهم إبليس أولاده مركان أبورا يي إلى أن مرخاتي جوجو كما ينعي مر هذا يوم وحكاوجين سدابا ليلة عذو دام اللهي كربجاو مرخص ربي, ربي سبحانه وما كنتم من أيه خرأم أهانذين متخذ المضلين كوهو حلميه مدكي إيشا هذو دهن كالما للمضلين ولا المسلحين إلى كالما هو هكذا ياهي مصلحين المسلحين تهو حواناجية إيا كوهو المضلين تهو حلميه لما رمدنا ألا عدود كما دايو لأنهو غني عن سواه إساقه وحيكا صهاري وحيكا كابتو مو كنكا صديبات إلا عابدين ما أشهدهم ما أنا المرقلين أو لاديسا ولا أحضرتهم من أنا حاضرين خلق السماء إرريال أبوردو والأرض خلق الأرض لريال أبوردو هذا نبورايي حتى قال قيقب شيمار مفيد سيجنجو يا إيمار ولا خلق أنفسهم بل إرريال يا لريال سكدة أما بشر يؤمن ككل أبورايي هيجمع ما يمرخاتي قلين من أنا أبور جبت أن كأبولاي ما أنا حاضر نود لا صعين بهم إن إجع النفق ديو فلماذا يعبدوا معي مع ليلا عبده يا الله يضربون معي لا قبضون وما كنت ما أنا بربي متخذ المضللين كوا وحولني يا الله كياسة علودا كلم ويوم يقول نادوس ركاي اللهي يوم جي بامرخ امتحانه ذا مظهر من مظاهر القيامه قيام ما كلا تجارمه دعي دونا واكمده ان مشركين تلغوا إن إن يرى انت اجدوا وادن بلوا ير اني ترى يين كلا لك لو غازوا يغا لا مقلي ها اولاء عند الله هذا ولا لا وحنا تريان سويدكم ما اورن ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله سويدكم ميدان اورن الا الله حكم زي با اوغن ثاني انار با ثنا و يارب الكوبي حد لله و كرا ايها الرسول الكريم خسرك صرفت الامه دوش يوما مالين ليجري دونتو و يقول اي با اورن ايها المشركون مشركم واحد و يرتن شرك ايكو يوحا الله اني الله قوه عباده توكل كي اتخدي الدليسين اني شرك ايغا بلن يا ركو الذين شركادراد زعمتم في الدنيا الدنيا ذات prata كل منoquي لنه Juli أنهم شركاوا فيهم هنا يوحيدين ترى workout هذه جيكزان ويقام الله فدعوهم وويك śmee أسنام وحي عابوده جيري مقرم وحي عابوده جيري بشر وحي عابوده جيري ملك وحي عابوده جيري نبي وحي عبوده جيري أي كل قرب وحي عابوده جيرتي أي اي اويا وحي العابودي قيب مالايا عبد الباي باهيد وا ليس كنبا ياي نغا قيب عبادي لكم اما الاحياء قيبتي نوليد وهغلنيساي وا كوم لا حات كره ولا دوما فلم يستجيبوا لهم لا جم جل قيال وإله ذاك نجوتاي قين ماي حتى فرعون كيلها أنا ربكم لا ما علمت لكم من إلهين غيري ما هذا اللي كروا أرنتو رم الله الأرضيارة جهنم الأرضيارة مرايك جهيدا ما ذي باديارة قفنا ما أرناكرو أنا جايبوا للك عبدا ياي فلم يستجيبوا لهم ما أجيبانو ما ماكسر بير سبحانه يا إيش ده قاتين كروا جعلنا وحنا يلا بينهم أم كنحدودا موبخ ودينار ودينار قد حق أول لا يمشي يلا كان عند هالوحة يا تدكي برجرها يا صالحين تيا النبي ياشي يا رزوجي بابقى يسا ومذرب النفسي نفسي نفسي, نفسي ليه كل كعين هذا يسمى ما لين ساعي اللي عندنا وتوش واليوم ما ينادي دعيته اوشهد يقول اي بوغرام نادوا أيها المشركون ايرا شركائيه كو هل غادي يغوا شريك يليس الذين شركوا زانتم كبين هواسيسين اني واحد تريان فدعوهم شركابي بي ايرا فلم يستجيبوا شركابي ما اقبلن لهم مشركين حتى هم مجرياذان ودوتن واطرفيان مَرَكَ لَوَيْتِيه اَهَاوَ لَا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُ مَا كَانُوا إِيَّاهُ يَعْبُدُونَ بَلْ إِنَّ مَعْبُودِ جِيلٍ مَرَّ انَّهُ غَيٌّ وَجَعَلْنَاهُ حَيًّا بَيْنَهُمْ وَإِلَٰهَ غَيْرِهِ عَابُدَيْنِ وَهِيَ عَابُدَايِنِ بَخْدُودًا مَوْضِقًا وَادِ النَّارِ يَبْنِي لَاهُ حَقَّ يَعْقَيْكَ كَلَتُبَنِيهِ كَوْنَ نَوَكَ بَقَايًا كَوْنَ نَوَكَ بَقَايًا وَحَدِ وفقدنبي سويني هاي أيها مجرم لا قال يا وحلم منه هو الدنبي هذا ووين الناري أركايان وفضلنا وحي قيني أن مواقعها نار كل عيا جفف كي جل بوجيه مالنتي الله حساب تمر يا أركايان كل كاسا وضنه كرقو إلى وحير ولم يجدوا مسحلا أنها النار تحقق مصريا نار والله تكيد كلام مالي إيادي أفاكوس وكلايس ودائي مرامل نمطعهم غليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل كذو بناني يمالي مرامل انت إذا ما كتاقل كل قاسة أيضا أو وداء وراء وحي أركان المجرمين كويدا بيضا ووين النار يركان فظنوا وحي قينيا أنهم إياقيني مواقعوها نارتك وكل عاييهين ولم يجدوا منحلا النار نارتك مصرفا إلى جنات اللقيسو، مهلا يوم، فلقد صرفنا في هذا الغرية، وعرض بليه سبحانه، سوى البشكي وحبوش هجني، أمزلا هو اللوز ميجي، أو همروا اللفري، نواهي هو كري ميجي، كريه صبا الله راحط لين، لكن مرا، أرادت في لغم مارلاي، مرا، أرادت في لغم مارلاي تعالى خذوه إلى ولقد حان صرفنا إن أنه في هذا القرآن القرآن كان وكان قده للناس داتك دراج سأي وفهمه وحان قد قد من كل مثل مثل وحلقه قرتي مهما نوع كستان سميني حسي شيء وكان الإنسان ضدوحون نغضي أكثر شيء انت كان وقبضا تدال المره وحقا العاية او فري سنايا اوه قرنا يا أو ما مر ايو سوتاغي بالمناسب رسولك عليه الصلاه والسلام قر هذمبر و هذن جنسكي سدبا ايو سوغ مري تبدي فاطمه رضي الله عنه إيا علي ابن ابي طالب وكبي رضي الله عنه ايو سوغ الباب كو كو غراعي الا تصليا الا تصليا الا, تصليان ألا تصليان في الوقت وقته يلجي ما ماتكتان سلاة دولة معضان وحربي قيام الليل في العبادة إني سميانه يقف في سلاة وعداته علي باته وصي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله يوقوذنا حيث يشاء نفسنا دولة إماما إلهي لجلتا كنكو إلهي ربونا سوكحينا هو رسول الله إله بولده لرباحي وأنا إسكال خاقي أري كانوا كل واقع وكان الإنسان أكثر شيء جدلا طبيعة البشر إن المرموز تجند أو كيتمخ أو صقنع طبيعة البشر ولا كتب صرفنا هنا عدايني صرفنا بيننا وقد قدمنا عدايني في هذا القرآن القرآن كانوا كان جريشة في الناس اللي أي الناس تكسيده وحلو فهم زي درت أيام مثلا ما, ما من جنس كل مثلاً مهما لا كل جيد جد نوع هذا أيان قد قد نون قرانك قرش هجناي فهمت درت الإنسان تدل على وحى النقطي إنه إنسان كن نهض إنت أباه ماي كان عمره بذا وكان الإنسان تتكونه النقطي أكثر شيء وعلاقه كم غبذا جدلاً وما منع الناس أيوم من وجهه هذا الذي يحققه على عدية دادك هنا يحنونك الرعان ويقفقه رميان ويقفقه دلبان معه ديده هيا انتقه ديده سنة الله في خلقه وفي كان إيمان له تلقل سيكستهده الله حق الله حقه نصر قال تعالى فبوخه لو ما منع الناس دادوا مديدين أيؤمنوا حقه نصر رميان إذ قوض جاءهم ودتك أجمد الهدانوك ودد ان حقي توسن هذه لو شهي اني ربك وترني يا سصول كود رعان سريعه كود دقمان قران كوركي سو كودان او ويا استغفر ايضا بطلب ربهم ربك من أن او حديثة بأجرنافو إسكالين تاني يقون لها لأجن أدافكي قياما هوري ماناي كلك القضاء والقدر تاسه دفك إيمانك أجيدا وإلا أجل ذو بنانكي وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واعد وإلا ركبه دليل واحد كأركيس إله مدن ما ديسه كتوسين أي أود وما منع الناس دادوا مدين أن يؤمنوا إنه حق الرميان إذ قرأي الرميان جاهن قودت كوييمي الهدانون قران في واهنوا نذقي واهنوا او ويستغفر ايضا بدافد البحر ربهم خبيقو غي غفكل انو كدافه اي كبريا ان هو وديت انتاتيهم اني سنة تيمت سنن الاولين تكيو ري وادودا او مسياتيهم العذاب هذا فين اويمت قبرا هرجوجسي وما نرسل المرسلين خصوصا iya marka la dirayo ya hawsooda ay ayada caddeeyneysa waxa kale faammi doonta aaduka garan doonta al qiyada islaamiyya ma dadha rag rusus iyo nadiyaash iyo sarihiin iyo ulamaa iya madaxdan kale siyaasiinta boqorrada iyo raisadii waha farqiga weyn ay u dhaxay farqiga u dhaxaya waxaa weey qolada tan ila hadankii ka saxoota qol ama وحيكو سين أيام تمير للفه وعكامعان مالك وحدي باتوكاق إيمان نمالك وحمقناحان وحمق شورا عان وحمق شراء عان وحمق حيران وحمق دلاء وحيحل إياهنا مالك وحلو إحكوا فاعيو دان وفور دغاية أما هؤلاء وعلى قيام باقوقان سياسيين تا إنه وحمق صالحة سمايان لكن كانوا توغنا عام كانوا حيرا عام كانوا دعا عام كانوا دعا إذن مسك أحد يمانكي أمضى أي أقوى أنك جيرة كل كعوش هذا بشارية نذارو خصوصاً وحماتهم وحمديلاً وحمد إذن ما قصبان إذن ما قصبان قال تعالى هذه وخير وما نرسل ما دري المرسلين أخيار الحق باللقدري إلا مبشر من آمن وعمير صالحا بالجنة حق غفّر الرماية أمر سبب سماية إن جنوب بشارية ومن ذري حق غفّر جديدة الكبر والمعاصي لا يمات إلي عذابه قدقان هو صوري كل كار روحي بي نغدان فدل جعالي اي او ايقعد بمسالي عوض لانتون ان لا هنكره حسا يا شيء ويجادل الذين كوي ومرميا كفروا قالوا بي بالباطل حقدر يكون مرمايا خصوصي بي لا مرمايا انت بي مرمايا. وليبا إذا قدر هذا ليدحضوا يكون كبر إيه باطل كالحق يا خبان حصول كان يدين في الدعوة لواحق إيقان شركي كفريا معا سوى وباطل وعرفا إنه باطل كباب إيه حق ليتحدوا به الحق إنه باطل كي حق كبه غيان واتخذوا وحياشا مجرمين في قال ذي آياتي أنا إيقا إيقا آياتك وحيقان موجزًا كان رسوله كتاجر أياتي كونيها سماوات كأرقيا دولكا يوما أزره إلا قديم أولا جيره دايلان خبرهم ماين دا أينان راعين أدب بعد مدن أيسان ويحولن بوحيك بكتن خزون جس جس كيف لبادو قرط اللجوالية على اللجوشة إركا إنها تسكسر أرتو وسنك تأكتو تأدب دراول وإذا قيل له تقله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ كَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُنْذِرِينَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمُنذِرِينَ كَوَدِيقَايَا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَيُدْخِلَنَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ كَفَرَ وَعَصَى وَتَمَرَّدَ وَطَغَى أَيُّ يُدْخِلُهُ وَيُجَادِلُهُ ليدعظوا إنا يكبروا فيان به باطل كالحق الرمتة كلك ربما تأتي روحا وحبا بإي حق بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه جاء الحق وزحق الباطل قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد كل سنة الله ذي قرم مرايا حق وحبا حق لما بعضين كرمتيوي واتيذي أذك أولا اللوذين كريم وهذا يدري لن دن أي اي اندكاجين كليو كل كبا كدمانه اسكلو فلوفايا ويجادل الذين وحب مرمايان كفروا قالوا باي في الباطل قدرا يكون مرمايان ليدحض الى يكون بريان بي الباطل كا واتخذوا قال الله ايات يالكي انسوت جي ايكو يكوني لا وما عذابك انذروا ايغا لوو إلا إذا عذابك بقى هزوان جاس جاس بيك ياشيو ومن أظلم وممن ذكره بآيات ربي كلك وحاق غفافية قردرها لقلها يواكل دعوي لكن لما رؤون وحاقاتي وحاق آيات فيل الله تغلبه إذا انت لواني رب الله شايد كبيرك قاضي قول ذاينو ترمامينيو إن اي قول ذاوه قردر بدن داينيهين اونك ايا رب الله شايد قال تعالى تعالى خبه وحول احاكيبه اظلمه كقردرها ببضان ومن روحه ذكره لوانيه بآيات غبه كبهيس آياته او وفعرض جيستي عنها آيات الوقوانيه كجيستي وو نصيح المامي اما تنسعي سلمانسيه ما قففك اي قدمت هرمستي يداه نفسي هذا بصده ادعيك تاقفك ان انه أياد حتبي بمرك اللجوء إنه تفر دبنا كي دبر كوجاديو وحيكون على كرت قلب يسيب دوالا قال تعالى حدوح إن أنا جيبا أيجعلنا يلاي على قلوبهم كون حقد ديال الله تذكر كده أكيد نتن دوال يلو. مركا جهاز المستقبل كي واخربن. نعم مشقينا يا إن ده مشقينا يا قلب مشقينا ثم بكم من فهم لا يرجعون. إذا حق للمؤمن ان انك يا با اي على قلوبهم قال الله افتود الله بتاع كوركيده ايا لكنه دبول يالي لي ما قال يفقهوه كسان لا بتود واك ما كثير مما تقول الى ينجرني ايغا نفته رويد رو قرتين واسهيشا ما ما ولا أفقودوا كل هذا إلى وأخذيب الأنبياء كل هذه كبير يليه ذين دي إيه هذين يليه ذين ب ولكن دعو الكهنة لوجف لي شيئا كراني نجيه وحمق لي أول وفي آذانه ما جالك هذا جود هذا وقرن جنين ب كوجرا نجعولشوي وجع أيانه نجيه مقاد كراني بلا كوك فايسن وحمق لي مايا سبعة سقراش نبيا كتل وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل وما شيغ يسغرن ماين امتل نو مهرغن اليق انا هو شاهد و انا نجد كل كان وانت تدعوهم كسور كسرفت له حدات قالا و إلى الى هودانون او ييرتو فليهتدوا هنول مايان اذن ما هدي دغهودي للذبولاي قلبي دغهودي للذبولاي دغهودينا اوس يغفل لكلي له غفايي فلا يعتدوا إذاً أبداً ولوذي الله أضوه كلك أكو واحدك قرد ربك المجرتون ومنحك أظلمك قرد روي من منحك حقي يكيل اللقواني بآيات ربي كبيه آياتي سلقوانيو فعرضا عنها آياتي كجيستندق جلق فميننا غاين أوى نسيئ إلو بيما قففك أي قدمت هر يداه من الكفر والمعاص أذنح ذا للربي إن أيها جعلنا يا على قلوبهم قال الله بيالك وذكر كذا أكنتاً دبو الله يفقهوه من أن يفقهوه إلي كسن عقد بانك دبو الله وفي آذانهم دقوا هذان وغراً على إسبان يا الله وإن تدعوهم حدادوا يرتد الرسول الكريم إلى الهدى حنون أغو يرتد يهتدوا يعتدوا أمي حنوناً لما له إذن حدن دقيه هنا تقفيني قلب جينا كذا بولى أبداً ولقد ياله وربك الغفور ذو الرحمة هذا هو حوالى اللي يا محمد يا أبي وأعاقل العصيان الكا أيوسنا دون حلا جيني قال تعالى خذ بوحير وربك هذا الرسول محمد ربك الغفور على دافد بده ذو الرحمة نحرس الله واسعه وعاصيالك يا بيني تافل قدينا يا نبيلا يا أول لو يؤخذوهم الله هدو قبانا يوم مجرمين إما بسبب ما كي سببت هدو قبانا يوم أي كصبو من الكفر والمعاصي عدم النولاتين لعجان وعدد جلها لهم قال العذاب أدد جلها بل لعدد جل لهم قال له موعد بلن بإليه أي لا يجد دون من دونه بلا كاكسوك موئل الملك والإيساء وقيامه وربك هذا الربك هذا الغفور اللي نافذ بضانه ذو الرحمة نعريس الله صاحبه لو حدودا هدودا بيلياشة بقبانه بما كسببت كسبوشا قاستان لعجالة إبواد دجلها لهم إياه العذاب أود دجلها بل إنه أود لهم وعليه موعدا لهم وعليه موعدا لهم وعليه موعد وقت الله يبوهاي وبعث قيامته لا يجدو أن ينهني دون من دونه الموعد موعيد تاكسوك موئلا مالي الله تعالى يكو وتلك و لكنا مكاسمي خمتين نواته بسيو اي انت امدينك قوم النور اي قوم هود اي قوم صالح قوم اللوض اي قوم شعي اي وحي امد لك دي اي صابك لوك دي اي عربي نوشاكي قال الهوثو القرى دجموا ينكا هلقناهم وارغناي لما قرتي وارغناي ظلموا أيكدر سلة أو إلهي يا دوما خلوا دي النفط هو دلمني إلا ما خيرك وصمي ينبيض دلمنو إن الظلم إن الشرك لظلم العظيم هيكون الله فهو يواجه دلمني لما ظلموا قرتي دلمني بنهلقني وجعلنا وحن ويا لملكيهم تبرقين في يجعله لاجايهم هم إذا وقت حديث لجارينا وقت اليوم ورجني لما قرتي أي لموقع درسدن وجعلناه عن ويا لي لملكيهم يجعله لاجيدها موعدا وقتي ويا لي بلانا وقتي جي بينا كوبا بأمود إذا قال المصلي فت لم تها إذا قصة أما لغة قصوى، نبي الله موسى عليه السلام قصه سال كذي في صحيح البخاري ويقول سجنتار أيهروان يا بنو إسرائيل، نبي الله موسى خاضب داهية مفوه أذكرها، شدوه وشجع الله يا بني، والبنو إسرائيل كيمشوا جوا كمدى تاسوراي، مركات سري يا موسى تريد ما كنور يعني وحكاية النبل نبي موسى ما يجي. أنا أطمد على أن يرى بالأبد الخضر أعلمه منك إذا كنت أخبرت أنك أهلا لك أدوان كان يرى خضر لك أياكا علم الراحة ماذا يعني أنه موسى الرب هو يديسو يرى أنه الذي يبهي شاكه لأحرائي سنايا أنه أكبرت أنه يقين علم الراحة حقينك إليه ماذا يعني أنه ربي إرشادات فيه بدانقاس مجمع البحرين بو جوبا ومندب بدان وين الهند يمي دان بحر الأحمر ماشي اسق قبط انقو دنب انو كاسو دوانا بانا عذن باب المندب جوجا ماشي اتكلمون كو ويداد كهلي دونتاو كل كان نبي الله موسى وحر دالباداي يوشا ابن نوح ابن نو ابن افرايم ابن يوسف عليه السلام او ويليا Mujirjat, ħaddiminu, kotit, awa l-herbua ja ukkabbaran ajaj, takka ta' laisaa vannavilla kadikidonna, kolka sujirina ke. Ninkasan fiadini. Murka ninkki, filmana awa laisi, laakin, nimu jakan maa, meħsunam, għadet melu jakan maa, kolka navi muusija, uka markanovis raa'ja, juusa, markkidon beħkħadirlota kana, uka kana, uka kana, uka kana. Hahla ta' ha. Häbi uhujienu حسولك شرفت له ومده وحده شكتا إذ قال موسى نبي موسى يري لفتاه يركي او اديكا او يوشع بن النونا يوحو يري الله أبره كزول مايو صعب حتى أبلغ الى انك كارو مجمع البحر لفضة بضوت ماشيكو كلمان وبدان بحر الأعمار بحر القلس بامركان بحر الروم بدان وين يا بدان كسر الدين لعده ماشعيك كل ما كل كأن جزكي إلى أنك جارين بالله شاقي أو أمضي إلى أنك بعضيون صعد كل ماي حقوقا سنو لسيداتنا صنو حقوقا وحلايا قل سيداتنا صنم متفربا كل كإلى سيداتنا صنو أيق على طامنن كأوتر صعد كزول ماي أينا كرو وصر عيول نبيه الله صلا O ne kapparan aia. Kulka ehmiyedül ilmi galii yhära. Ya ehmiyedül ilmi galii yhära. Ya Nebiüllah, Musa, o rasula, o kalimullahi, o min ulil azmiya, yhäle siidätän sanan suhona. Innegane dersin nommu uqqanaiya, tekii disi valli valli. nabi rasuliai, ya sari adu haistani nuskanku me jiritu. Lakin niinkasa hava إنه وئخي كرشدو ربا اتينا محمد علي صلاه وسلام قل ربي كوني لي وقربي زدني علما ام الى هو أما النبي نمد يا رسول نمد يبدي أما عانيه ويل يبدي ده لما ديهن قل ربي زدني علما الى علم يبدي ده كل علم واحد يا لو لقيم يا قل كان نبي الله موسى حريسا ايه والسديتا سنان سعنا ايه اما انك اوحون ايه بمش هذيناك واذكر ايها الرسول الكريم ومده واحده سيكتا اذكرت قال موسى نبي الله موسى اوهري لفتاه خادمكي في يوسع بن النون بن افرايم بن يوسف عليه السلام بن يعقوب و لا ابرحه امس الان سعنا يا كزولي مايو حتى ابلغه إلى أن جاء المجمع البحري لذا بدأ نشر كوكومن وبدام بحر العمر يبدأ وي أما حاجة كذا بحر الأبيض هي بحر الأطلنطي ومكانه الضنجلة إلى فكرة قلت لكن تناوله بليه معانا مناسبة وتناول رجحية ما شو مركز موسى جوجا مصر يا ملاكوا كل كتنا أوله وتعزنا ومدوا حتى أبلغ إلى أن جاء المجمع البحري لذا بدأ نشر أي كوكومن halka sunni ka iska joga aw amriyanka TVyo fuqadan guyal badano sideetan sanan qoradii ojiga ku dhacday yar fala ma goor taay balaga nabi muuse yarki la suuday gaared majma bainaheema rabada badon nasee ka kulmaye ya iska qabana yeen markay joogan ayay nasiya halmaamen qeelka halmaamay yusufnauma sheegin kallunkay ay waataynaa jidcin ka ay unayeen bay halmaameen sidee kallunkii yeelay fataxada kallunkii wuxuu yeelay sabiiluhu jidkiisa fil bahrin bada saraban jabuukay yaa shay maasa markay tageen inkiina an la hayn yago daalambe dhaga وعلا من جسر حسيني فقال لقادي لأيه تنكيبها صعود لقودة من هاي موسى مركيبه واضعي لأكي ويلك عنده كلاهي فانا يرمكي هاي وغارك كالنكي برد نصف حنيتا بيشا لقوة اي حنطن هذه عجب ومعجز وحلعونو سهي لقوة إنو النور هذو وحلعونو من هذا تزوجا كدرن كلونك و حي و قالوا الماء ليه لاحظوا كلومك دغدغه هذا كلون غادي يكلوا غينا وحل اركيمه وثالث الشيء كان كدرن ميها مركي لدهمرق كويس قبل تنبيه كلون كي مشو مري سي إيش أول من ما ينمسو مركلونه هو به هو دلالة شو سنقول من كلون يالكل كله سدعة دفاتر دعس فعلت يدي بنا ولا ليكم إيش هو أقرأ كل لغة يالله إيش هو بيع مسوم مراها أي تعيشوا بركة دلجة نسوي يا بإخوان الله خلنا ما نقول تاني العلاقة الجارية موسى يركي سيوسة مجمع بينهما لبذا بدل ما يجوك كل ما ينبو نسيه هو المامن علم منه malaayge wateen raashinka fataxada malaayge wuxuu yaa jeey sidii loo gudkiisa fil bahr bad degu deeda saraban dulal wa lagagaa meesh ka lunkiina wa maqanyahay goorta meesha wa la hargalay wa la arabay hadanki wa la guuraba leenaayay maarifti damba la hargalay wa la gaajooday diba la dareemay دري ما ينفك وأنا سنة الله في سفر وأول يقول خدماء لجدين ماشي أدن قارم ده المجرتي ماشي مرقاتك تهد أنا دمتي كجبتو مرقاتي مشا خوتي ماذا قط فما جبتها فلما مع قرطاي كأوزاد عفان ماشي يوصع يا موسى يقول النبي موسىيري لفتاه ويركسي آتنا نوكن غدا أنا راجين كن يكلونكوا كل قاسم النبي على علي لقد حضوا لقينا إن لكرنا من سفرنا صوتنا هذا مذكنا ناصبا ب. نبي الله إيموس أنت لقي أري مصر أو سيدت فريدة حكوجي يوشعيب وجو تجاي مدين كل كوت جاين أرجينو النغدي صعد كاسكليجي أو بانالدباتا مشهقاني لكن مر كان لحريستي مار لقد لقينا من سفرنا هذا نزبل ما سقال يا ما قعد جلس حضو سفر كذا علم الدنيا عيب. أنت سفر لمروغو دبات الدنيا حتى وعاجل تجرح حتى ان كسوته ميره انما حتى يكونوا مسلم كانوا في ملحظ باخي يا رفا يا حقير يا لغويه لماذا واحد قادرين يسان واحد له قيمه يا الاهي بس انت عبد القادر تو محسوب راسه نقه اديكو كفي على اعتماد الشيخ اللي قلين. انت انت اللقاء كبرال جبالها اللقاء قدرها جبالها اللقاء سينا جمالها اللقاء كان مالك واين طلبك هورين لقاته اديوناك عن كل كان نبي موسى قال صكرة لقد لقينا من سفرنا هذا النسبان مل والبحدان مري جهاد والبقري سفر كان مجيقا لفض ماركين نبي موسى فلما قرت اي جاوزا دعفان ماشي خلونك أيكول لبين بوقار النبي مسيري لفتاه يركي إسجدن بيشودل آتينا ناقهم خدعنا أمتدنا لقتوا حجابا لقينا إننا لا كلنا من سفرنا صعدنا هذا متكانا نسبنا ذن كلا كلنا ويلكي عمرك هذا لا ياره عبر بليسش لوري ويلكي ما حدله قال ويلكي ووري يوشعوي الرأيتا وقتها يموسوا إذا أوينا أمرك إنو هرق ليشالي قرب إنو صغرة بورتها دان هرق لينا فإني آنقى نصيت الحوتة كله ممكن ناشى سانكو إلا يبو إساوان نوحن حسن أواهو جاذي وما حدني بوشيقي وإلى اعتدال وما أنسانيه أنسانيه قيرا حتى حدان يوشع إما إلا وسين إلا الشيطان أولا قام ملعونك أنا أذكره إنو كل كاسكو وكله ممكن بحث إنو كلك شيطان أسكي قبطيوه واي سيدر وعذر داريناي كركا ووت ووتل ما ما يوح وير واتخذو يا شيخ اللونكا سبيله وجدت كيسا في البحر بدا عجبا ياخ فيه يا دوليره وقال لي شيمون كانوا قال ووح يرك يري ارىت في شيخ اذا وين هدان هرقليني الى صحره البورطه حيني عنيجا نسيت وعني وما انساني انما الا, إلا وشيني إلا الشيطان وذلك أدوغا أي أوحوي اللوسي أن أذكره كلونك بحث كيسا إنه نكوش واتخذ كلونك يوحوي ياساي سبيله جد كيسا في البحر بدا قده هادا حجبا ياب موسيقيا إلا يابا وحن عاليحي ببيه يسوه ما هو إيا كلونك نولك باديها أكلوغا إياي إيا قيت كأنخاش نماله وأتي باركي سلاحوني مرنبو عقودن بيين ادبو النولاذي اجموهو قولكو عنان ايا فيلنا اي ورتعب قابا ايا محاب نوبات واعكا إلا اللا صعداء واعكا اللماش نبي موسى وافرح وعويني علامة اول سياء سي واعكا كالون كاس غالا ماشا تكو ويدون نيكا الجوغا كالون كي قد كي كبحين كالون كيين او بادة قري لبادة ودين اللقايين كالرفكي كبحين وصوك مركاي دقهقرن وقدر قوتكي كل كان نو موسافر هي ارق قال النوي موسو خيري لذلك كنون كو نغنمو ما كنا نبغي وحا رمي بمه ناجل نينكه هليبيسا وحي كخيناي كنون كا وايديسا كل كا هدان ملائقه واينو ايشا سنينغري على اثارهما شاسكو دكوركيسا قصصا يغو فينينايا ماشي جدمره باكون لكنا مال كل كبوره لقد عادوا هذا قال مرة كل كزواح يفر سنة يانسي ينمشي ما يقمن إيش لحركة كت كنا مال كت كبحنا مال كل كهذا حي قديم ينمشي كترن ترودن إن لا يري خاتكيه كل كروحه لفرين أنمشي مره بلحن كت سنعك تنيور كل كسني على غصونه ذي كان مشي لوك قالوا للنبي مسيري يا ليك كان فكذي ماكي اهين ما كي ويا أن كلنا هاي نبغي كوي جريه فرتدا وان كل كعبي ست كرست أي واحد سواب كل الله لابتسارفه فرتدا وان نغذن بقالي عن المله سواب كيا الله نغذي موسى يوسف وان على أثارهما في أذكر ذكر كذي كثر نغذن قصصنا يقسطاننا أكتر ما شيء مرة كل فينا Kolka saa luogu yhemiudeksi ilhaargelej. Fa wajadaa. Minkaan odo yehsan ojilba'yren. Ova tansaan lai layak, yhemiudeksi ilha yhemiudeksi. Fa wajadaa vajahelan. Musiikilla suhde. Abdan adon. Min ibadina. Annaka Allah adol, nada kamida. Ateinahu ansinay. Rahmatan nabin limo. Min indina akta nada. Wa'allamna hu'an barna. Min ladunna akta nada. Ilman ankabal. ما شأن الشيكة كجرة وعرورنا الشيكة خضر الله الرسول إياه وأن النبي يمين نبيه وأولي ها اسكدهن وأن النبي قفا نبيه ياذا نبي كوشاقين إياه ها اسكدهن وأولي ياذا نبي نبي كوديدين أدام صالح أول وحسا الله شاكا خضر الله في صحي البقاريه كوت الله ما شأن أدلة الله عبارة الالهي عبد المكعب معيك قدوانت عميتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام تبارك الذي إن نزال على عبده تي داود محيو قدوانت واذكر عبدنا داود ذا الأيد تي أيوم محيو قدوانت واذكر عبدنا أيوب إنا ذا ربه إنا وجدناه صابرا نعم العبد صور النبي عشر بنبى عبد مرخي ليرا عبارة النبي مكتوس نيسا حتى حدنا عن إله وسوء الله فيه من عبادنا أيه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب أريد أيدي والأبصار يجيب كميدي كلك أبدا من عبادنا وأدلا نتصينا إسا إنه النبي يهي. آتيناه رحمة نواضة كافيا عن ساد ذكر رحمة ربك أبده زكري كلك رحمتنا والنبي كلك سرده من عندنا أكتائنا كسين يا النبي نما دحينا الله هاي. كالك هلا. يقول <سؤال> ماذا لكسد يددان كلك أسى الرب هو أعلمناهم إلا دينا علما أكتناه أكبرناه كلك العلم إلا أكتر اللي قبرته نبي عشر هي إياه أما مخلوق إنتي سيكاله إياه وحيس برا وعصدنا بوادله حتى نمر النبي نبي أهان سيدان نبي مصاوح علم فلنكران نمان نبي أهان إلا نبي مصاوصو حريستي حتى نوعاتك أكدون تأدل لدى قرآنك كي عبار سعوته كل كأخبره النبي من الأنبياء كمل، وعشان كله بعدو بعد هذا بشر من نول ياي مسمى نوله الله يرحمه رحمته الغراب خذ من نوله هيسكن بنتها، دليل عقل يا دليل نقل الله بده بوه هيدكين دليل كعقل يا النبي كجوج مان، إذا النبي لوجو بعيا وآخر كيسين، أديم كمان النبي ما هو الله لولو مان النبي سقيم يجي يوم شيء سوى ما، صوينو النبي ده كأنوري ما، بينته وكرجار ما. قال مين تشك اليما كل كو نبي ماله كو دودو منا ميا اسوا مساكين وفالحم نصمص الله فيا حق نادي الملك ديت في اشرف الخلق على الإطلاق كل كان مسو دوانين عدل النبي عمري سيي مركا كدنيت بن يو عليه صلاه وسلام بالعا وكب لا بتامر بغرس وعا وكب لا بتقفن ونورنا مل تبكي مركين ولا مركين لو لدي قفك وقودن بيته دواسن المدده كتغي خدر اما كهروا لنضاي اما مركزوا وما جعلنا لبصر من قبل كالخلجة افرائم متفاهم الخالدون فالكاق عامكم اجروا قال تعالى خبوحوا فوجدوا وعيه لنا موسيه يركيسي عبدنا من عبادنا الضم مضاننا ذا كميدا آتيناه رحمتنا من, من عندنا اكتنا ذا كصيرنا هو علمناه من الذي ناقصنا ذلك علماً أقواناً بري؟ كل خويهني كل كاموسه دنتي في شجرنا يارك قال وحويري له دونك لارج خذروه موسى نرى موسى وحويري حال تبعك هذا وما كرّع على أن تعلمني إن ذي برت كركب مكّرّع مما وع علمت حاجة بلجابة راي كرستا توصمن وأكلوا ما يماني موسى النبي موسى له خلق الوحو يري حلا تبعوك مكراعا على أن تعلمني إن إبارتماك غراعا مما كي علمت حد إبال لقابري فسدن أطوصنان إبار كدو خلق الوحو يري وحبار شادا وحكما قبل واضني حميلك لي سلاً لا يسكو حميلك لي واسده من كان هو النبي وحيه وإيمانه نبي الله موسى ونبي رسوله العزميه كل كهداز موسى صحيح نبينا تعالى حق الدين مال مريت هذا لوجود واحداً أذى قارين كل كم صن مي سأدخل غداً كر ما تدخل غداً قف على العلم أو يا أوحية كان هرتيس هذا اللوجود لحق واحد لا كل كساس هذا لدخل غداً دونين إيري يا وعزة قاد دونته تنو مركور أقدمي قار خذروه يري إن كهذا موسى لن تستطيع مكري ما كري دونت معية أنا قال لا جريدة إذا صبر من طلقة أو وكيف الصدابات على ما شيء كركي لم تحيط أذنكروبين به إساجا خبران أقول أذنكوكروبين وأنا ديجا دين تعتقد إنك جريم حداصلا ما يسأط طلقاتن كرتا خلق فني مش كعلي على خل رباير إن تاذجا موسى لم تستطيع ما كري معيه انجل جريده الى صبراً ضلقا وكيف سيتصبره او الضلقا دونتا على ما كيكرك لم تحب اذن كوبين بهماك خبراً اقون موسى جواب لك جوابتي اخيارتو بحيي قال موسى وعييري انا حرج دان اوضا دا ستجدوني بجهاري دونتا خللو ان شاء الله اللي بجي اخيارتو خدي الى حدونا صابرا إنا ولا واحد ما إذا قدل قاتو أولن كفر قلين ولا أعصي أعصمها لك أدي خلرا أمرا تلا فرتين أدي فرتينكوا أعصمها أدي قال لبدين أولي أدي قال شيخ كذا شذا صعونا الآن كادم بينا قالوا رويني نبي موسى بلن قادايا ستجدني وجهلي دون تخلروا إن شاء الله وديه بدوه إن أنا هذا صابرا من قاتا ولا اعصي أنا العاصي لك ادي امر فلا ادي فرتا انا هو عاصي يا غيري توندو مسمر خو دي بوشر ديغي ادي خبر واحد كلا ما وسو ويديسن حل شردي ويديستي ويره وحي تصرف هذا هذا وحي تصرف هذا ان صميره انا جدالك على شيغا انت ان كدخجي راهي لافين ادي انت وحي كدخجي راهي لافين إلا أنكوش أغانا الشقديده إنت أتكري أنكا عطاني قال خلي روح يري فإني تبعتني موسى هذا الرعدي فلا تسألني هاي ويدينين عن شيء شيء حقي وحيق ويدين حتى أحدث إلا أنكاك الشيء لك هذا موسى منه شيء أنسمى ذكرا عبين أنا كو عبين آي هذا ماكي هو شيء بحصورته ونوشي لك دنكادي هو شيء بكجيره بغيق كركيني قف مشغول وأرجع أنت كوايا سؤالي هذا أمضانا قال خذ ربايي فإني تبعتني موسى الدادي الراعي فلا تسألني حي ويدين عن شيء شيء حجي وحاجو ويدين وحربش يقهر نقضه حتى أهدى إلى أن كعشا لك أذىك موسى منه من الشيء شيء ذكر عبيني ببيان فانطلقا والغريب حذين لك كل أولها شيئي ذات كان صدحهي موسى هو الولى اللجيري واتان تطنيضه ثم رأيناي فلما بلغه فلما جاوزه النصيه واتان ثم رأيناي مركي لايسو يمي فانضلقه وحالا قعد لاياتا في النيضه واخضره يا موسى ولكي اوه ولكي اوهل بقعا هاي لمده وايال الا سوق هذا يويل كأن موسى تابعي وحريه موسى خذير بحر وياي إن لا هذا أضيل شجعي أويل فيلا سالدي واصورة قل حداي إستلم إن هي كعلمية إديا درج وكل نغنا واصورة قل تفليان ماشان صعوتا هل كاسال إشارة عوار اللي يشيهي وانك وامحى وحي أريق أنسى مايا خاليرا حيفرقري أنا دي بكاش شجتهم فانطلقا موسى خذير واتجى حتى إذا الركبة مرك عفولة في الصفينة الدوني وخرقها خذر الدوني ذي الدلاعي قاتل الواحدة ذي كلها لي موسى وآيابي حقه وعانه كان النبي هو مصلح والدون مصلح يجيجبينه وليبع سمافال بيوصى مايال إياه وحابته يكون كل مان تاقا إلا انحابه يكون كل مان يأقول لان دونتا وضا تؤتي مد خلل الله قرتي موسى لما قولين مصره لكن ما شنن كان لغو يقيني وهو دقي صالح عافعنا صوفو لغيري وهو دباسي دا لك قادة المين كل نمانك إحسان كسو قادة لا دون تلقي ججبيا وعصمي وموسى اغضل كلا خرقها دولدي خضر واجح جاحي قال كل كاسو موسى يري خرقتها وخضر دولدي موحده جاح جاحي بالتوريق إن أعدادك الرئيسة أهلها أنت كجيرته وأن نجينا كجيرنو يا مسلمي بس جريعا مساكينتي دونت لقد دي جيت وحظلت مدخلرو شيئا آخر انغيابل وحيانا وانا قلمارك انتو مصوّرين علي وحنا مريزي جعجعي جح يوماش وكنت لاقيك فينايا شيء بيوغس علي ماشينا وقفينايا أنا انت أنا واجي سلي الحمد لله واتجد حتى إذا الركبة مر في سفينة مر في قراء خرقة خضر وقال يري موسى أخرقتها من دون ويا الله عزيز لتورده إن ذاتك رئيسها فيه إلا هذا كذلني لا كجيرة لقد وحدوا إن جيت خضر التي من شيئا نري إم خياب يا مكاد كلك قد وكذع زوما كاني قال وح يري خضر على ما قل خريس أو مدين إنك يا موسى لم تصطدي عن مكر دونت معيه لجري ديدا صبرا تنكوه المريموه غدات كجيسا قال وحيي رخر ما قول موانن ورن خري إنك يا موسى لم تستطيع عن مكر دونت معيه لجري ديدا صبرا طولقا موسى وحيي واي لوبي متاني قال موسى وحيي لا تأخذني خضر عيقا بني بما وجه نسيت لوبي بشراناي أبهن آدم أصوب الله خلمانك قلتها إيقبال ولا تروغني إن أقول مشاقين من أمره تلده إذا عسرا إنه حركونا وحكا برطار حداد حتى دعوه كيسا لغنك أود إفرساته وانجوه دور نغضه مالك أقول لما سعنكرو إيه واه جل فنجو أحد الله معيده هيا أمارك وغداف حاسو أولاق يوحوير عبك مغا قال نبي الله موسى أو عذر دارنا لا تأخدني هاي قباني خلير بما وحي عن نصيحته المامي ولا ترهبني هايقوم مشقين هايقوم دبولي من أمر تردي لنا وحكا وعكابرته رثرة ولا يشكرها هايقى سارينه يد معه يعفي أو دلقد يا صبر يا تحمل انكاحلو وأكل هذه هل خسر لي qaatan fiitu qadarnaatana markii laga soo baxay doontiya reer loo yimi inta reerkii lasoo gaay ilma deerra u ilmo arkaa ilmo ugu qoroqbadna koosa amtoban saner gaari labintu xadirsiyay oo ma haajire naftoo dia khatarku jirta هير دقنا الله يمين ويل على اللي يكهل راي مالبوبعك بعد وسلوكه اللي جارة كلام لما موسى قادنكاره صندلقه خضره يا موسى واعتقال حتى إذا اللقياه حتى يخضره يا موسى لكل من غلام من ويل فقتله فهذا هو تعبين إما تنكيل إيمانه أيضا تلوح مكب الله بخضره اللي يكهل عيسي لما سلامين هيركي اللي كرته قال كل قوس موسى خيلي او يريتينا وان قدرت وحاكه قدري واقتلتم واحد شيء نفس النفس دم بالله قال لما قدر المحو وينه دل نفسنا بشي صومها حدنا زكيه ظاهره ويل كان مقام حد الجريمه مغاري الهي يا دوم منا وحكمه لي وصغير بنان دينا اذا تغفى كان دل متي او وحل على أما سقعد اللو شاكي له فدوجير لك وراعي محله وفصير كذا أما فرجير لقد تزم واحد شيء موسو خليره نفس النف ذكية ظاهرا وبغير بغير النفس نفط النفط يدشل أدليس المال نف نفدي جوالة أدليس نف نفدي أدليس المال لقد وحنا نبا كيسنا كذا أمرن كل كيهروير حتى أن النكره من منكر لسنا يكيم حمايو لقد وحده جيتين الله تلمد شيئاً شيئاً نكراً يا أبلاد الله تلمده تين تناكد لهم ماكا أنتم بمحوشيكا بما نسيته وعدماتي كثيراً ماهو ويالي ماكا رسولك عليه الصلاة والسلام موسى عنا انت يوحو يري يرحم الله موسى موسى الله عليه الصدود القادن لها إلمي قلبها صداد وزكرها إلا ونكتب لما بالله وعلى ما كلفها إليسا جدك جوغا اللي ايه انتان كليو حميني وايه موسى يعني اللقوي ايوح خادر لقالا كل مو وحولنا كلها واح جبلوه فايديسو اللهم حضيونا كلها لكن موسى نقوفوه لقى قدروا كادم وايوه خانطا لقا خادر يا موسى وايه حتى اذا اللقيا مركا الا كل مين غلاما ويل يار كلمة غلام احيار مركو إلماء ايه ايه عبارة اصل لقا عبرا مركو دارا كل خو وحيما حتى اذا الاقيه اراه لكل من لابدودي ولامن ويلير وفقته له وقدرت لي وا غوراي يا مسكعود كلفوجي يا منجوه قبطو دربي بوك دوفتي قران كفقت له بويرين اما كيفيه القدر يسود لك العلم عند الله بعض الروايات قور على زيت المامن طار نوحي ليه المذح كلفوجي قال دربي دف مسكعود فردي يسود لي بفقت عنو جوادي لا يخلر قال المسوح يري اقتلت استفهامت اناو اقتلت موحى شيء انت اتوحوا البصور لفضي ياب نفسا دي شيء زكية طهيرا واندن بي ايه امان بغير نفس نفلو دي لي دي شيء اي انجرين لقد وحى دفا ان اديت خضر لا تمد شيئا ارنا لا تمد نوك نوك كلف سن أن نحمي كرינו دين إيه أغلب منه وحبناهنا أن لا أركناه نكرًا شيء وشرعا أو أغلًا وشرع لبادف اللجوء إن كرو أنو اللجوء قران كرجلين لغدوا حضابا جيت هنا لا تيمد شيء أنا لا تيمد شيء كازو نكرًا مد للديرة والله أعلم